نبينا محمد وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال ا ل إ م ا م يحيى رحمه الله تعالى باب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن رجل من بني ا ل ذ ي ل يقال له بسر بن محجن عن أ ب ي محجن رضي الله تعالى عنه أ ن ه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أ ن تصلي مع الناس الست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أ ه ل ي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جئت فصل مع الناس و إ ن كنت قد صليت عن مالك عن نافع ان رجلا سال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال اني اصلي في بيتي ثم ادرك الصلاه مع الامام افاصلي معه فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم فقال الرجل ايتهما اجعل صلاتي فقال له ابن عمر وذلك اليك انما ذلك الى الله يجعل ايتهما شاء عن مالك عن ي ح ي بن سعيد ان رجلا س أ ل سعيد بن المسيب فقال إ ن ي أ ص ل ي في بيتي ثم ا ت المسجد فاجد الامام يصلي ف أ ص ل ي معه قال سعيد نعم فقال الرجل فايهما صلاتي فقال سعيد أ و أ ن ت تجعلهما إ ن م ا ذلك إ ل ى الله أ مالك عن عفيف السهمي ع رجل بن ي اسد أ ن ه سال ابا ايوب ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه فقال إ ن ي أ ص ل ي في بيتي ثم اتي المسجد فاجد الامام يصلي ف أ ص ل ي معه فقال أ ب و ايوب نعم فصل معه ف إ ن من صنع ذلك ف إ ن له سهم جمع أ و مثل سهم جمع عن مالك ن عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب او الصبح ثم أ د ر ك ه م ا مع ا ل إ م ا م فلا يعد لهما قال مالك رحمه الله ولا ارى باسا أ ن يصلي مع ا ل إ م ا م من كان قد صلى في بيته إ ل ا ص ل ا ة المغرب ف إ ن ه إ ذ ا عادها كانت شفعا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 يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن رجل من بني الديل بكسر الدال و سكون الياء قال بعضهم بضم الدال و كسر ا ل ه م ز ة دؤل الدؤل أ و الديل قولان معروفان عند أ ه ل العلم يقال له ب س ر بن م ح ج ن ا ل د ي ل تابعي صدوق عن أ ب ي ه محجن ا بن أ ب ي محجم ا ل د ي ل صحابي أ ن ه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ف أ ذ ن ب ا ل ص ل ا ة فاذن ب ا ل ص ل ا ة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ثم رجع فاذن المراد ب ا ل أ ذ ا ن هنا ا ل إ ق ا م ة للعطف بالفاء فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى و لانه كان ا ل أ ذ ا ن للازم من ذلك أ ن يكون محجم قد صلى قبل الوقت ثم رجع و ا محجم في مجلسه لم يصل ي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منعك ان تصلي مع الناس أن صلوا معه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ل س ت برجل مسلم أ ل س ت برجل ل أ ن ا ل م ر أ ة لا يلزمها ج م ا ع ة و مسلم ل أ ن الكافر لا تصح منه صلاه أ ل س ت برجل مسلم وهذا الاستفهام يحتمل معناه ا ل أ ص ل ي هو أ ن ه ي س أ ل ه عن ح ق ي ق ة حاله أم مسلم هو أ م لا ل أ ن ه لا يعلم عن حاله شيئا وهذا احتمال والاحتمال ا ل آ خ ر أ ن ه أ ر ا د بذلك التوبيخ و هو أ ظ ه ر فقال بلى يا رسول الله و لكني قد صليت في أ ه ل ي قد صليت في أهلي في ظن منه أ ن ا ل ج م ا ع ة لا تعاد و لم يبلغه ما ورد في فضل إ عاد ة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ا جئت فصل مع الناس فصل مع الناس و ظاهر هذا ا ل أ م ر يشمل جميع الصلوات و ياتي الخلاف في ذلك فصل مع الناس و إ ن كنت صليت قد و إ ن كنت قد صليت, وإن كنت قد صليت و هذا فيه دليل على ان من قال صليت انه يدين بذلك و لا يستحلف اذا قلت صلي يا فلان قال قد صليت يدين بذلك لكن اذا غلب على ظن انه لم يصلي نعم لا بد ان يتثبت في امره و الا لو قبلت هذه الحجه على اطلاقها تنصل كثير من الناس من هذه العباده العظيمه الشعيره ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين فاذا غلب على ظن انه لم يصلي يتثبت من امره أ م ا إ ذ ا كان ظاهره الصلاح و أ ن ه صادق في دعواه يدين كذلك ا ل أ و ل ا د قيل له هل صليت تثبت من أ م ر ه لا سيما إ ذ ا عرف من حالهم أ ن ه م قد يكذبون وقد يقصرون في أ د ا ء هذه ا ل ش ي ء و إ ن كنت قد صليت قد صليت يعني أ ث ب ت صلاته ا ل أ و ل ى و أ ن ه ا ص ل ا ة م ج ز ئ ة صحيحه مسقده للطلب وعلى هذا في ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة نافله و ا ل أ و ل ى هي ا ل ف ر ي ض ة هي الفريضه, الفريضة و قال بعضهم بالعكس و ابن عمر كما س ي أ ت ي في الخبر الذي يليه رد ذلك إ ل ى الله عز و جل لذا قال و حدثني عن مالك عن نافع أ ن الرجل س أ ل عبد الله بن عمر فقال إ ن ي أ ص ل ي في بيتي ثم أ د ر ك ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م أ ف أ ص ل ي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم يعني صلي معه فقال الرجل أ ي ت ه م ا أ ي ت ه م ا أ ج ع ل صلاتي يعني ا ل ف ر ي ض ة ف ر ي ض ة الوقت فقال له ابن عمر أ و ى ذلك إ ل ي ك إ ن م ا ذلك إ ل ى الله يجعل ايتهما شاشه ذ ا ج و ا ب فيه توقف من ابن عمر ثم جزم بعد ذلك على ما س ي أ ت ي فهل مثل هذا الكلام سائق يمكن أ ن يستدل به على مساره إ ذ ا تردد فيها ا ل إ ن س ا ن أ و قوي فيها الخلاف نعم مثلا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و ي ع د ي ثوابه إ ل ي ه نعم فيقال له مثلا يقول له من لا يرى ذلك يقول هذا يا أ خ ي لم يرد به أ ث ر يقال له هذا لم يرد به أ ث ر فيقول ا ل أ م ر إ ل ى الله إ ن شاء صرف الثواب له و إ ل ا رده إ ل ي ه حكم ا ل ع د ل لن يضيع الثواب فهل يمكن أ ن يقال مثل هذا أ و نرجع إ ل ى القواعد ا ل ث ا ب ت ة ا ل م خ ر ر ة في الشرع ا ونجزم بالحكم الشرعي نعم يعني لو شخص ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ه د ى ثوابه لوالديه فقال له من لا يرى ذلك ل أ ن منها العلم من يرى أ ن أ ي ق ر ب ة فعلها و أ ه د ى ثوابه لحي او ميت وصلت هذا قول عند اهل العلم معروف ومنهم من يقصر ذلك على الوارد الوارد فقط وليس منه ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن هذه م س أ ل ة واقعه و ا ق ع ف أ ه د ى ثواب القراءه لوالديه و قال فقيل له فقال الله جل و علا لن يضيع ا ل س ع ا د و العمل إ ن قابلها للمهدى له و الا ردها ع ل ي لن ت ض ه هذه نظير م س أ ل ة أ و نقول نرجح من خلال ما وردنا من أ د ل ة و الراجح هو الذي يعمل به و يفتن ايتها هما شاء ان شاء جعل الاولى فريضه إ ن شاء جعل ا ل ث ا ن ي ة نعم لكن يترتب على هذا أ م و ر التردد هذا لو تبين أ ن ا ل أ و ل ى التي صلاها ب ا ط ل ة مثلا صلاها بدون ط ه ا ر ة ناسيه هل نقول أ ن الله سبحانه وتعالى جعل ا ل ث ا ن ي ة مكانها أ و نقول ا ل أ و ل ى هي ا ل ف ر ي ض ة ب ا ط ل ة و ا ل ث ا ن ي ة ن ا ف ل ة أ و العكس يعني رد وكونك تكل ا ل أ م ر إ ل ى الله عز وجل في أ م ر متردد فيه بين أ م ر ي ن ومحسوم بالشرع قال ابن حبيب معناه أ ن الله يعلم التي يتقبلها ف إ م ا على وجه الاعتداد بها فهي ا ل أ و ل ى فهي ا ل أ و ل ى التي ف ي ف ر ي ض ة و مقتضاه أ ن يصلي الصلاتين ب ن ي ة ا ل ف ر ض مقتضى كلام ب ن عمر أ ن ه يصلي الصلاتين ب ن ي ة ا ل ف ر ض و لو صلى إ ح د ا ه م ا ب ن ي ة النفل لم يشك في أ ن ا ل أ خ ر ى ف ر ض نعم نعم مقتضاه أ ن يصلي الصلتين ب ن ي ة الفرض و لو صلى إ ح د ا ه م ا ب ن ي ة النفل نعم أ ن ا ل أ خ ر ى فرض ق ا ل و الباجي كيف يعني لو صلى ا ل أ و ل ى ب ن ي ة النفل ثم صلى ث ا ن ي ة هي الفرض بلا شك لكن صلى ا ل أ و ل ى ب ن ي ة الفرض و الثانيه ب ن ي ة النفل تكون ا ل أ خ ر ى هي الفرض كيف يقول الباجي لم يشك في أ ن ا ل أ خ ر ى فرض الثانيه ما ي ب ا ى ا ل أ خ ي ر ه ا ل أ خ ر ى يعني مقابل النافله يعني مقابل النافله و يزيد مقابل ا ل أ و ل ى وروى ابن أ ب ي ذ ب عن نافل أ ن ابن عمر قال إ ن صلاته ا ل أ و ل ى يعني الفرض صلاته ا ل أ و ل ى صلاته ا ل أ و ل ى ايش معنى صلاته فريضته ا ل أ و ل ى ص ل ا ة ص ل الوقت ة ا وظاهره مخالف ل ر و ا ي ة مالك فيحمل على أ ن ه تغير اجتهاده و حدثني عن مالك عن انيح بن سعيد إن ا ل ر ج ل س أ ل سعيد بن المسيب فقال إ ن ي أ ص ل ي في بيتي ثم آ ت ي المسجد ف أ ج د ا ل إ م ا م يصلي أ ف ا ص ل ي معه قال سعيد نعم فقال الرجل ف أ ي ه م ا صلاتي ف أ ي ه م ا صلاتي فقال سعيد أ و أ ن ت تجعلهما إ ن م ا ذلك ا ل ل ه عز و جل اجاب بما أ ج ا ب به ابن عمر رضي الله عنه في ا ل م س أ ل ة ا ل خلاف بين اهل العلم وهما مبنيان على ص ح ة رفض ا ل ص ل ا ة بعد فراغها بعد الفراغ منها بعد الفراغ منها لا يمكن رفضها او لا يمكن على كل حال على القول ب أ ن ا ل ص ل ا ة لا ترفض ف ا ل أ و ل ى فرض شاء م ابى و ان قلنا ترتفض جاز أ ن يقال بالقول ا ل أ و ل و هو أ ن فرضته ا ل ث ا ن ي ة و هو قول ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب مالك و غيره يقول حدثني عن مالك عن عفيف بن ع م ر السهمي عن رجل بني اسد أ ن ه س أ ل أ ب و أ ي و ب خالد ب ن زيد بن كليب ا ل أ ن ص ا ر ي البدري فقال إ ن ي اصلي في بيتي ثم آ ت المسجد ف أ ج د ا ل إ م ا م يصلي أ ف ا ص ل ي معه فقال أ ب و أ ي و ب نعم فصل ي معه ف إ ن من صنع ذلك ف إ ن له سهم جمع أ و مثل سهم جمع و الخلاف في هذا الكلام كثير منهم من يقول ان المراد به أ ن ه يضعف له ا ل أ ج ر يعطى ا ل أ ج ر مرتين يجمع له أ ج ر آ خ ر مع أ ج ر ه السابق و قيل إن انه يكون له مثل أ ج ر المجاهد ل أ ن ا ل ج م ب الجيش سيهزم ا ل ج ن سيهزم الجنب فلما ت ر ى ا ل ج م ع فيكون له مثل أ ج ر المجاهد يعني واحد من أ ف ر ا د الجمع الذي هم الجيش أ غ ر ب بعضهم فقال له مثل أ ج ر من بات ب م ز د ل ف ة ل أ ن ه ا جامعه يعني ا ل أ ق ر ب أن له سهم جامع يعني يدرك ا ل ج م ا ع ة بذلك كمن صلى في ج م ا ع ة اقرب ما يمكن ل أ ن الموضوع كله في إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة و ع د م ه وصلى م ن ف ر د و أ ع ا د ا ل ص ل ا ة مع ا ل ج م ا ع ة مريدا بذلك أ ج ر ا ل ج م ا ع ة لن يحرمه الله جل وعلا من أ ج ل ا ل ج م ا ع ة نعم صلاته ا ل ف ر ي ض ة التي يطلب لها ا ل ج م ا ع ة صلاها منفردا لكن إ ع ا د ت ه لها تدل على أ ن ه حريص على ا ل ج م ا ع ة فلن يحرمه الله جل و علا عن ثواب ا ل ج م ا ع ة إ ن شاء الله و حدثني عن مالك عن ن ا ف عبد ع الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أ و الصبح ثم أ د ر ك ه م ا مع الامام إ م ف ل يعود ل ه ا المغرب أو الصبح من م يعني ن صلى أو فلا ر أدركهما د ا ا ً ثم مع إ م م فلا يعود لهما للنهي عن صلاه ة الصبح ل ن صلى الصبح و منهي أ ن يصلي بعد ا ل ص ل ا ة الصبح حتى تطبع الشمس و ل أ ن ا ل ن ا ف ل ة لا تكون وترا و ص ل ا ة المغرب وتر و إ ل ى هذا ذهب ا ل أ و ز ا ع ي والحسن والثوري ولم يذكر ابن عمر العصر وان كان النهي عن ا ل ص ل ا ة بعدها مثل النهي عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح قالوا ل أ ن ابن عمر يرى أ ن النهي بعد العصر إ ن م ا يكون بعد الاصفرار بعد الاصفرار قال م ا ل ك و لا أ ر ى ب أ س ا ان يصلي مع ا ل إ م ا م من كان قد صلى في بيته أ و في غيره في دكانه في عمله إ ل ا ص ل ا ة المغرب ف إ ن ه لا ي ع ي د ه ف إ ن اعادها فانه اذا عاد كانت شفعا فينافي ما تقدم من أ ن ه ا وتر النهار كيف تكون شفعا نعم ست ر ك ع ت والست شفعا علل محمد بن الحسن عدم إ ع ا د ة المغرب ب أ ن ا ل إ ع ا د ة ن ا ف ل ة ولا تكون النافله واتراب ع ل ن محمد بن ح س ن عدم إ ع ا د ة المغرب ب أ ن ا ل إ ع ا د ة ن ا ف ل ة والتنفل لا يكون بوتر نعم عموما ما في و ت ر إ ل ا الوتر المعروف يعني لو صلى ث ل ا ث ا ل ظ ح ر ما هو في ليل وفي نهار ولذلك الوتر إ ذ ا قضي اقتشف فلا و ت ر إ ل ا الذي ي ع ق م ص ل ا ة التهجد المعروف و ص ل ا ة المغرب فقط طيب هل يقضي على هذا لو قيل له زد ركعه ت ع ل ي ل محمد بن ح س ن لئلا تكون نافلته و ت ر ا ء إ م ا يزد ر ك أ و ينقص يقضي على هذا لو شخص دخل المسجد فاتته ا ل ص ل ا ة و اراد من يتصدق عليه ص ل ا ة المغرب ص ل ا ة المغرب ف ا ت ه و اراد من يتصدق عليه من يتصدق عليه قال شخص هل يصلي ثلاث أ و ينقص و ا ح د ة و يزد و ا ح د ة لئلا تكون و ت ر ا ء لئلا يدخل في صلاه م خ ا ل ف ة ص ل ا ة الليل مثلا مثلا قال أ ب و عمر هذه العله احسن من تعليل مالك ل أ ن المالك يقول ف إ ن ه إ ذ ا أ ع ا د ه ا كانت شفعه تعليل محمد بن ح س ن يقول إ ن ه أ ح س ن من تعليل مالك وهذا من انصاف ابن عبد البر رحمه الله و حفظ عنه مسائل خالفه للامام مالك مسائل م ع ر و ف ة من المسائل الكبار نحن نقول من من ه ا أ و من أ و ض ح ه ا تفضيل ا ل م د ي ن ة على م ك ة عند مالك ا بن عبد البر يرى العكس قال الجمهور هذا معروف عند المالكيه و قال الشافعي تعاد الصلوات كلها تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن ه ذ ا المحجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على ص ل ا ة بعينها إ ذ ا جئت اذا جئت فصل مع الناس و إ ن كنت قد صلى صلى مع الناس أ ي ص ل ا ة م ق ت ض ا ق أ ي ض ا حديث من يتصدق على هذا في ص ل ا ة الصبح في صلاه الصبح و إ ن كان بعد ص ل ا ة الصبح ناهي لكن هذا سب ل ل إ ع ا د ه قال الشافع تعاد الصلوات و كلها لعموم الحديث محجن السابق إ ذ لم تقص صلاه من غيرها و قال ابو حنيفه لا يعيد الصبح و لا العصر و لا المغرب لا يعيد الصبح و لا العصر و لا المغرب لما تقدم لان الصبح بعدها وقت نهي و العصر بعدها وقت نهي و المغرب متر و هو مذهب الحنابله لان الصبح لا تعاد و العصر لا تعاد و كذلك المغرب الوقتان الموسعان فيهما ممدوحه والنهي عن ا ل ص ل ا ة فيهما إ ن م ا هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصد ف ا ل أ م ر فيهما سهل لكن لو, لو جاء هذا الذي فاتته ص ل ا ة الاصل بعد اصفرار الشمس أ و بعد ضيق الوقت أ و مع بزوغ الشمس ص ل ا ة الصوت قل ا ل ا يا أ خير هذا الصدق عليه خ ر نعم باب العمل في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة عن مالك الزيناد عن ب ي الزناد عن الاعرج عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا صلى أ ح د ك م بالناس فليخفف ف إ ن فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى أ ح د ك م لنفسه فليطول ما شاء ع مالك عن نافع إن انه قال قمت وراى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في ص ل ا ة من الصلوات وليس معه أ ح د غيري فقال فعبد الله بيده فجعلني حذاه عن مالك عن يحيى بن سعيد إ ن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فارسل إ ل ي ه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ف ن ه ا قال مالك و إ ن م ا نهاه لأنه, لانه كان لا يعرف أبوه يقول رحمه ا ل ل تعالى ه ب ا العمل في صلاة الجماعة حدثني أحيى عن مالك عن الزناد ب أبي عبد الله بن الله عن عن في حدثني يحيى ك و ا ن عن ا ل أ ع ر ج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا صلى أ ح د ك م بالناس يعني اماما فليخفف مع التمام يخفف مع التمام زمان انه يخفف يترك ش ي ء من الواجبات و ش ي ء من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة لا يخفف مع الاتيان ب ا ل ص ل ا ة على القدر المطلوب و من المعلوم أ ن التخفيف والتطويل أ م و ر ن س ب ي ة أ م و ر ن س ب ي ة يعني اذا ق ر أ في ص ل ا ة الصبح ا ل س ج د ة س و ر ة ا ل إ ن س ا ن كون اطول في عرف كثير منا سنطول لكن هذا تخفيف ل أ ن الذي قال فليخفف ق ر أ بهما عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف إ ن فيهم الضعيف يعني خ ل ق ة و السقيم المريض و الكبير في سنه و إ ذ ا صلى أ ح د ك م لنفسه منفردا فليطول ما شاء فاذا صلى أ ح د ك م ن ف س ه فليطول معشر الضعيف الذي لا يحتمل التطويل لضعف خلقته و المريض السقيم قد كان ا ل ص ح ا ب ة الواحد منهم يؤتى به يهادى بين رجلين ولا تبقى جماعه و الكبير في سنه من المؤسف أ ن نجد الكبار أ ح ر ص على التطويل من الصغار أ ح ر ص على التطويل من الصغار بل صلاتنا في عرف كثير من الكبار تلاعب ا ل ص ل ا ة وسبب ذلك أ ن الذي يقف بين ه د ي الله عز وجل هو القلب وليس البدل ا ل آ ن الشباب إ ذ ا زاد ا ل إ م ا م آ ي ه او آ ي ت ي ن تذمر و تكلم مراد ا ل ص ل ا ة و ق ص ة رددتها في م ن ا س ب ا ت شخص أ د ر ك ت ه جاز ا ل م ئ ة جاز ا ل م ئ ة س ن ة يصلي خلف إ م ا م قراءته ليست ج م ي ل ة بمعنى أ ن ه يتلذذ ب ق ر ا ء ه لا و يطيل ا ل ق ر ا ء ة جدا ي ق ر أ في التسليم الواحد صلاه التهجد جزء كامل في يوم من ا ل أ ي ا م سمع هذا ا ل إ م ا م شخص يؤذن يؤذن ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل كما هو معروف و ا ل أ ذ ا ن ع ل ا م ة إ ل ى أ ن ه م انتهوا من ا ل ص ل ا ة هذا ا ل إ م ا م لما سمع المسجد المجاور يؤذن خفف فلما سلم ماذا قال له هذا الشيخ الكبير و يصلي واقف قائم يصلي تكلم عليه بكلام ق و ل قال يوم جاء وقت النزول ع ب ا ر ت يعني وقت النزول إ لله ى ا ل يتخفف ليالا م ع د و د ه و الشباب الله المستعان انظر ترى فالذي يقف بين يدي الله عز و جل هو القلب اقدام آ ل ا ت و لذلك تجد هذا الشاب في المواطن التي يرتاح لها عنده استعداد يقف س ا ع ة ساعتين ما يظهر يقف عند باب المسجد يتحدث مع أ ح د ما يظهر انه س ا ع ة ساعتين ما ف ي ه ش ك ا ل هذا الحال、سعيد. لكن هذه ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى علاج هذا, هذا مرض قلبي إ ذ ا قاموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قاموا ك س ا ل ا في م ش ا ب ه ة للمنافقين صلى الله عليه و م ج ا ن ب ه عن س ن ة سيد المرسلين الذي يقول أ ر ح ن ا للصلاه ولسان حال هؤلاء أ ر ح ن ا من الصلاه بس انتظروا م ت يسالون و إ ذ ا صلى أ ح د ك م لنفسه منفردا من ش ب ق ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على أ م ت ه و لئلا ينفر الناس من ا ل ص ل ا ة لا بد من الاتيان بها على الوجه المطلوب المجزئ و أ م ا التطويل الذي ينفر المامومين أ و يشق عليهم ليس بمطلوب قال بعضهم لا يزيد في ا ل ت ص ب ي ح على ثلاث في الركوع و السجود لئلا يشق على المامومين لكن هو يعرف حال المامومين من كان لا يشق عليهم السبع فاعف و إ ذ ا كان يشق عليهم يزيد وينقص بقدر ا ل ح ا ج ة ويلاح الحال م ؤ م ن فليطول ما شاء ولمسلم فليصلي كيف شاء يعني مخففا ً أ و مطولا ً الامر متروك ل ي لكنه إ ذ ا طول وهو منفرد أ ف ض ل بلا شك ل أ ن النبي عليه الصلاه والسلام قام بالمئين ق ر أ في ر ك ع ة ا ل ب ق ر ة ثم النساء ثم ا ل ع م ر ا ن وقام حتى تبطلت قدمها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ابن حجر أ ش ا ر إ ل ى م س أ ل ة فليطول ما شاء ليس في حد محدد يعني لو صلى لنفسه و هو منفرد و لا تلزمه ج م ا ع ة لا يسمع النداء بعد طلوع الصبح مثلا فليطول ما شاء هذا ا ل إ ط ل ا ق يقتضي أ ن ه لو قرا ا ل ب ق ر ة و ال عمران و النساء و ا ل م ا ئ د ة و الانعام في ركعه و الثاني مثل حتى طلعت الشمس و ايش الحكم فبن حجر ماذا يقول ك استدل به على جواز إ ط ا ل ة ا ل ق ر ا ء ة و لو خرج الوقت و لو خرج الوقت و هو المصحح عند بعض أ ص ح ا ب ن ا أ ص ح ا ب ه م من ش ا ف ع ي ة و فيه نظر ل أ ن ه يعارضه أ م و م قوله في حديث أ ب ي ق ت ا د ة إ ن م ا التفريط أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة حتى يدخل وقت اخرى سماه تفريط نعم و بعمومه يشمل ما قبل الدخول و ما بعده ما قبل الدخول ل ل ص ل ا ة و ما بعده إ ن م ا التفريط أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة حتى يدخل وقت ا ل أ خ ر ى بعمومه يتناول هذه ا ل ص و ر ة و استدل بعمومه أ ي ض ا على جواز تطويل الاعتدال الاعتدال بعد الركوع وبين ا ل س ج د ت ي ن فليطول ما شاء يشمل الاعتدال يشمل الاعتدال ومعروف ا ن ه ينصون على مثل هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه عندهم عند ا ل ش ا ف ع ي يكره تطويل, تطويل الاعتدال ه ا لا سيما بعد الركوع ب بعضهم يمنع ح وثابت بلا شك نعم قام قياما طويلا معروفا وحدثني عن مالك عن نافع انه ن قال قمت وراء عبد الله بن عمر في ص ل ا ة من الصلوات ا وليس معه أ ح د غيري قام وراءه ا ل إ م ا م في صف ثم قام وراءه فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه أ ي محاذيا له عن يمينه ل أ ن ه موقف ا ل م أ م و م الواحد ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م يعني جر من خالف يده جعل يده من خلفه فقدمه و صار ب إ ز ا ئ ه ب ا ي ا ئ ه كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بابن عباس الا ان موقف بن عباس جهاد اليسار وهذا خلف انه قال قمت وراءه ما يلزم أ ن يكون دخل لكن ا ل أ ص ل دخل في ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه لو لو لم يدخل لكان التنبيه بالكلام قدم هذا الظاهر و إ ن كان لا يمنع أ ي ض ا من أ ن يقدمه بالفعل على كل حال العموم وارد يعني كونه يشق على الناس الناس فيهم الضعيف وفيهم وفيهم نعم فتان يا معاذ فاذا كان يشق عليهم التطوير حتى, حتى في النافله لكن ا ل ن ا ف ل ة القيام له بدل عند العجز ما هو العجز مع ا ل م ش ق والقيام كما س ي أ ت ي في ا ل ف ر ي ض ة ركن من اركانها ف إ ذ ا أ ط ا ل اضطر الناس إ ل ى الجلوس ف و ق ع و ا في ا ل م خ ا ل ف ة وحدثني عمالك ن عن ن عن يحيى بن سعيد أ ن رجلا ً كان ي أ م الناس بالعقيق الموضع معروف بالمدينه ة أو و الوادي معروف و هذا العقيق ان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فارسل إ ل ي ه عمر بن عبد ا ل ع ز فنهاه عن ا ل إ م ا م ة ن ه ا ه عن لماذا ينهى عن ا ل إ م ا م ة نعم إ ذ ا لوحظ على ا ل إ م ا م ا ل إ خ ل ا ل بالصلاه أ و بما يشترط ل ل إ م ا م ة ينهى عن الامامه هذا إ ي ش ذنبه قال مالك و إ ن م ا نهاه ل أ ن ه كان لا يعرف أ ب و ه لا يعرف أ ب و ه قل فيكره انه اتخذ إ م ا م ا راتبا و جاء في ذمه نصوصه أ ن ه شر ا ل ث ل ا ث ة لكن ما ذنبه في ا ل ح ق ي ق ة هو لا ذنب له لا ذنب له هو شر ا ل ث ل ا ث ة إ ن عمل بعمل و ا ل د ي و إ ل ا ان سلك الجاده و استقام على دين الله فلا ي ظ ل ذلك لا ذنب له و لذا من المعروف عند ا ل ح ن ا ب ل ة بل بالحرف عندهم يقولون تصح إ م ا م ة ولد الزنا و يقولون ايضا و الجندي إ ذ ا سلم دينهما بهذا القيد أ م ا إ ذ ا لم يسلم الدين فلا تصح لا ل ه م ولا غ ي ر ه م على خلاف بين اهل العلم في إ م ا م ة الفاسق على كل هذا الخلاف في إ م ا م ة الفاسق معروفه عند الحنابله تصح امامه الفاسق ولا تصح خلف فاسق يقولون ايش كم ل ه م ولا تصح خلف فاسق ككافر لا تصح ا ل ص ل ا ة الفاسق عندهم وان كانوا م ر ج ح أ ن من صحت الصلاه صحت إ م ا م ت ه على كل حال هذا ليس ب ا ع ي ب ولا قادح ل أ ن ه لا ع ل ا ق ة له بما صنع أ ب و ه لا هذا ح ق ي ق ة واقعه ولد ا زنا اما قد قيل هيا لكن كونه إ م ا م قد يلفت انظار الناس من إ م ا م ك م وشال إ م ا م وشال عندكم ثم يصير مجال للكلام وكونه م أ م و م يعني أ س ت ر لهم لا ا لعمر م ن عبد العزيز من س ي ا س ة من هذا الباب و إ ل ا صلاته ص ح ي ح ة و إ م ا م ت ه صحيحه ولا د و ا نعم نسال الله اليك باب ص ل ا ة ا ل إ م ا م وهو جالس عن مالك عن ابن شهاب ان أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ف ر س ا ف ص ر ع فجحش شقه ا ل أ ي م ن فصلى ص ل ا ة من الصلوات وهو قاعد وصلينا و ر ا ه قعودا فلما انصرف قال إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليتم به ف إ ذ ا صلى قائما فصلوا قياما و إ ذ ا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن ح م د فقولوا ربنا ولك الحمد و إ ذ ا صلى جالسا فصلوا ج ل و س ا ا ج م ع و ن عن مالك ا ل عن هشام بن عروه عن ابيه عن عشت رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشاك فصلى جالسا وصلى و ر ا ه قوم قياما فاشار اليه من اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليهتم به فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفع واذا صلى جالسا و ِ ذ َ ا صلى ََ جالسا َِ فصلوا ََُ جلوسا ُُ عن مالك ِِ النشام بن ع ر و َ عن ََ ب ِ ي ان رسول َُ الله َِّ صلى ََّ الله َُّ عليه ََْ وسلم َََّ خرج َََ في ِ مرضه ََِِ فوجد َََ ت ا ف َََ ب ا بكر ٍ وهو َ قائم ٌَِ يصلي َُِّ بالناس َِِّ ف ا س ت َ أ َ خ َ ر َ ب و بكر ٍ ف َ أ َ ش َ ا ر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتا فوجد أ ن ك م ا أ ن ت فجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ل ى جنب أ ب ي بكر فكان أ ب و بكر يصلي ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس و كان الناس يصلون ب ص ل ا ة أ ب ي بكر يقول رحمه الله تعالى باب ص ل ا ة ا ل إ م ا م وهو جالس باب ص ل ا ة ا ل إ م ا م وهو جالس و أ ورد في ذلك حديث أ ن س حديث ع ا ئ ش ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى جالساً و... صلوا وراءه جلوسا و في آ خ ر ه و إ ذ ا صلى جالسا فصلوا جلوسا أ ج م ع ي ن أ و أ ج م ع و ن و ورد فيه أ ي ض ا إ م ا م ة أ ب ي بكر في مرض النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و خروجه اليهم و ص ل ا ة أ ب ي بكر ب ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ص ل ا ة من خلفه ب ص ل ا ة أ ب ي بكر يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أ ن س عن انس بن مالك هكذا فيه جل الروايات روايات الموطه يحيى عمالك عم عن الشهاب عمالك عم عن الشهاب عن أ ن س في ر و ا ي ة سويد بن سعيد عمالك عم عن الزهدي عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ب ر ي ض ة قال ابو عمر وهو خ ط أ ولم ن ت ا ب ع ه عليه أ ح د ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا قال ابن حبان في ذي ا ل ح ج ة س ن ة خمس ا ل ح ج ة و ا ل ح ج ة عكس ا ل ق ع د ة عكس ا ل ق ع د ة ركب ا فرسا فصرع اي سقط عن الفرس فجحش شقه ا ل أ ي م ن جحش جرح خدش ا ل أ ي م ن ساقه ا ل أ ي م ن فصلى ص ل ا ة من الصلوات ا ل م ف ر و ض ة و هو قاعد قال عياض يحتمل أ ن ه أ ص ا ب ت ه من ا ل س ق ط ة أ و أ ص ا ب ه من ا ل س ق ط ة رض في ا ل أ ع ض ا ء لانه مجرد جارح نعم ما يمنع من القيام لكن له ل أ ص ا ب ه كما قال عياض رضا بحيث لا يستطيع القيام منعه من القيام قال محجر وليس كذلك و إ ن م ا كانت قدمه م ن ف ك ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما جاء في بعض الروايات ولا مانع من اجتماع ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة لما سقط أ ص ي ب برضو وفك ن قدم وجرح سيما أ ن الروايات فيها ق و ة وهو قائد و صلينا وراءه قعودا فلما ن ص ر ف من ا ل ص ل ا ة قال إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م إ م ا م ا لماذا ليؤتم به ليقتدى به ف إ ذ ا صلى قائما فصلوا قياما وجوبا ل أ ن القيام ركن من اركان ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا صلى قائما فصلوا قياما و إ ذ ا ركع فاركعوا يعني إ ذ ا شرع في الركوع ق ط ع صوته اركعوا واذا رفع فارفعوا مثله و إ ذ ا قال سمع الله لمن حمده سمع في اثبات السمع لله عز و جل و من لازم هذا السمع ا ل إ ج ا ب ة و اذا يفسر بعض العلماء سمع الله ا ج ا ب فقولوا ربنا و لك الحمد تقدم أ ن ا ل إ م ا م يقول سمع الله لمن حمده و يقول أ ي ض ا ربنا و لك الحمد و الماموم يقول ربنا و لك الحمد و لا يقول سمع الله لمن حمده و تقدمت الصيغ ا ا ل و ا ر د ة في هذا و الخلاف في ا ل م س أ ل ة و إ ذ ا صلى جالسا فصلوا جلوسا أ ج م ع و ن و فيه ص ح ة إ م إمام ا م امامه الجالس و س ي أ ت ي الخلاف فيها و حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه ا قالت صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو شاكن اسم فاعل من ا ل ش ك ا ي ة و هي المرض فصلى جالسا و صلى وراءه قوم قياما قياما حال ف أ ش ا ر إ ل ي ه م و في ر و ا ي ة ف أ ش ا ر عليهم ف أ ش ا ر إ ل ي ه م أ ن ي ج ل س و ا هل هناك فرق بين الروايتين ف أ ش ا ر إ ل ي ه م أ و ف أ ش ا ر عليهم نعم, نعم. كيف؟, كيف اشار اليهم من الاشاره نعم و اشار عليهم من ا ل م ش و ر ة و فرق بين ا ل إ ش ا ر ة يعني اشار اليهم هكذا و الاشاره المفهمه لها حكم القول ان اجلسوا للفتسرت ا بان ج ل س و ا و هي إ ش ا ر ة ما فيها كلام لكن أ ش ا ر عليهم يعني من باب المشور و المشوره ه لازم لا ز م قبولها ف أ ش ا ر عليهم أ و إ ل ي ه م أ ن ي ج ل س و ا فلما انصرفوا من ا ل ص ل ا ة قال إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م إ م ا م ا ليؤتم به يعني ليقتدى به ف إ ذ ا ركع شرع الركوع فاركعوا و إ ذ ا رفع مثله فارفعوا و اذا صلى جالسا حال فصلوا جلوسا حال أ ي ض ا يعني و لو كنتم قادرين على القيام و لو كنتم قادرين على القيام لماذا لما صدر به الخبر إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م لاتم به حتى في ه ا فلا بد من الاقتداء و ا ل ا ع ت م ا م و الاهتمام ب ا ل إ م ا م و لو في مثل هذه ا ل ص و ر ة ص ل ا ة القائم خلف القائد و حدثني عن مالك ع ن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في مرضه هناك حديث ا ل أ و ل س ن ة كم سنه خمس يعني في اخر س ن ة خمس ة و هنا في مرضه س ن ة ا ح د عشره ي ه م ا المتقدم ا ل أ و ل و ا ل م ت أ خ ر الحديث هذا عن أ ب ي ه معروف أ ن ه عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله, الله صلى الله عليه و سلم خرج في مرضه ف أ ت ى فوجد أ ب ا بكر و القائم يصلب الناس ب أ م ر ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مروا أ ب ا بكر و يصلب الناس نعم ب أ م ر عليه الصلاه و السلام مو في فوجد أ ب ا بكر م قائم يصلي بالناس ف ا س ت أ خ ر أ ب و بكر تأخر يترك ا ل إ م ا م النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام معللا ذلك بقوله ما كان لابن أ ب ي ا ل ق ح ا ف ة أ ن يصلي بين يدي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا س ت أ خ ر أ ب و بكر ف أ ش ا ر إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ن كما أ ن ت يعني أ ث ب ت كما أ ن ت في مكانك فجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ل ى جنب أ ب و بكر الى جنبه ا ل أ ي م ن و ا ل أ ي س ر فاشار ان كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى جنب أ ب ي ك ا ل أ ي س ر من ا ل إ م ا م نعم فكان أ ب و بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يمنع أ ن يكون النبي ع ل ي ه الله ع ل ا ه وسلم جلس بجانبه ا ل أ ي م ن ل أ ن أ ب ا بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس والناس يصلون بصلاه أ ب و بكر ا ل آ ن إ م ا م ه أ ب و بكر هي ا م ا م ة ح ق ي ق ي ة أ هي مجرد تبليغ ل أ ن ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم جالس ما يراه ل أ ن هذه الصوره الرسول ل هو السلام ه ا ل إ م ا م الحقيقي يعني مثل ما نقول يقتدي أ ص ح ا ب الصف الاول الثاني ب أ ص ح ا ب الصف ا ل أ و ل ما يرون ا ل إ م ا م أ و من ت أ خ ر بمن تقدم ممن لا يرى ا ل إ م ا م ولا يسمع صوته و هو ليس ب إ م ا م في ا ل ح ق ي ق ة نعم لكن هو يقتدي ب ا ل إ م ا م و ا ل إ م ا م لا يمكن النظر إ ل ي ه ولا م ع ر ف ة الحاله التي و عليها ي ق ت د ى ممن خلفه و كان الناس يصلون ب ص ل ا ة ابا ب ر ن أ ت ي إ ل ى ا ل م س أ ل ة و هي ص ل ا ة القاعد م ن يستطيع القيام في مثل هذه ا ل ص و ر ة م ت ا ب ع ة لامامه ا ل م س أ ل ة ا ل خ ل ا ف ي ة المعروف عند ا ل م ا ل ك ي ة أ ن إ م ا م ة القاعد لا تصح مطلقا بل هذا خاص بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يصلي قاعد يصير مامور مامو مامو هذا خاص بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة يجيزون إ م ا م ة ا ل ق ا ئ د لكنهم لا يجيزون إ م ا م ة المستطيع من الماومين أ ن يصلي ق ا ئ د ه استدلالا بالحديث ا ل أ خ ي ر و يقول انه ناسخ للحديث ا ل س ا ب ق ل أ ن ه م ت أ خ ر في مر الموته صلى و سلم ن قيام بل امام ذ ه ب ا ل م ا ل ك ي ة نعم كيف إ م ا م ه ا ل ق ا ئ د لا تصح مطلقا هذا قول معروف عنده و إ ن كان عن لما مالك ر ح ي م و الله ر و ا ي ة أ خ ر ى توافق قول الحنفيه و الشافعيه يقول تصح إ م ا م ه الجالس كما فعل الرسول صلى الله عليه و سلم هنا و لكن من خلفه لا بد أ ن يصلوا قياما ل أ ن القيام ركن القيام ركن لا تصح ا ل ص ل ا ة بدونه و ما حدث منه عليه الصلاه و السلام من فعله و قوله سابقا ل منسوخ ل أ ن ه متقدم الحنابله ماذا يقولون إ ذ ا صلى إ م ا م الحي نعم الذي يرجى برؤه الذي يرجى برؤه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في لما صلى جالس و قال م صلوا جلوسا يرجى برؤيه الصلاه و السلام ما يرشح ا ل ن ع س الا امام مقعد لو م س أ ل على إ ط ل ا ق ه ا نعم إ ذ ا صلى إ م ا م الحي و هو ي ر ج ب ه قاعدا و ابتدات ا ل ص ل ا ة من قعود لماذا ليخرجوا الصوره ا ل أ خ ي ر ة التي استدمت تمسك بها ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة إ ذ ا ابتدا إ م ا م الحي الذي يرجى برؤه ا ل ص ل ا ة من قعود ص ل ى خلفه قعودا لكن إ ذ ا افتتحت ا ل ص ل ا ة من قيام يتم و ن قيامه نعم حتى لو عجز أ و في مثل هذه ا ل ص و ر ة ا ل آ ن الامام في أ و ل ا ل ص ل ا ة قائم وابو بكر فافتحت ا ل ص ل ا ة من قيام إ ذ ن إ ذ ا ا ف ت ت ح ت ا ل ص ل ا ة من قيام اختل شهر فلا بد من ا ل ص ل ا ة من قيام فهم يحملون و إ ذ ا صلى قاعدا أ و جالسا فصلوا جلوسا على إ م ا م الحي إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة و هو يرجى برؤه و صلى من قعود ف إ ن م ا صلى من قعود لكن إ ذ ا كان لا يرجى برؤه نعم ف إ م ا أ ن يصلوا خلفه القيام فلا يبحث عن غيره و إ ذ ا افتتحت ا ل ص ل ا ة من القيام لا بد أ ن تكمل ا ل قيام كما هنا فهم بهذا يوفقون بين ا ل م ص و ص نعم و يعملون بجميعها فهل نقول ب ا ل ن س كما قال ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي و روايه عمالك او نقول بالتخصيص مع قوله و إ ذ ا صلى إ ن م ا جوع ل ى ا ل إ م ا م كيف نقول بالتخصيص مع أ ن الحديث ليس فيه ما يدرى ا ل خ ص و ص ي ة إ ذ ا انما جوع ل ى ا ل إ م ا م ليؤتم به هل النبي عليه الصلاه و السلام في هذا يعني نفسه أ و أ ي إ م ا م أ ي إ م ا م نعم ففي كلام ا ل ش ا ف ع ي ة القول بالنسخ ل أ ن هذا م ت أ خ ر ذلك متقدم أ م ا التخصيص كما قال ا ل م ا ل ك ي ة لا وجه فنحن بين إ م ا أ ن أن نقول انه حكم منسوخ بدليل أ ن النبي عليه صلى و ه و قائد صلى و خلفه قيام بغض النظر عن كونه ا ل ص ل ا ة افتتح بكونه يرجى أ و لا يرجى هذه م س أ ل ة ثانيه يعني أ و ص ا ف غير م ؤ ث ر ة عنده و هي عند ا ل ح ن ا ب ل ة أ و ص ا ف م ؤ ث ر ة أ و نقول تحمل النصوص الوارده ا ل أ م ر بالقعود خلف القاعد القيود التي ذكروها و بهذا نحمل بجميع النصوص هنا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش ا ر إ ل ى أ ب ي بكر أ ن يثبت كما هو فهل قبل هذه ا ل إ ش ا ر ة أ و لم يقبل قبل ل م ا ق ب ل يعني ثبت كما هو يثبت كما أ ن ت نعم نعم لا في بعض الروايات ف ا س ت أ خ ر نعم فيها ما يدل على أ ن ه لم يقبل وهذا يتمسك به من يقدم الاحترام على امتثال ا ل أ م ر يتمسكون بمثل هذه الرسول عليه الصلاه و ل س م قال ل ا اثبت ما ثبت و الدافع لذلك إ ي ش الاحترام لكن الرسول عليه الصلاه و السلام إ ن م ا اكتسب فعل أ ب ي بكر ا ل ش ر ع ي ة من إ ي ش من ا ل إ ق ر ا ر و لا يمكن ان يعمل هذا على إ ط ل ا ق و لذلك يطردون مثل هذا يقولون في ا ل ص ل ا ة تقول اللهم صل ي و سلم على سيدنا محمد هذا احترام و لا يقال هذا مثل هذا ابتداع ذ كلامهم لكن شرعيه هذا الفعل من ابي بكر رضي الله عنه و كونه ما قبل نعم شرعيه هذا انما اكتسبت اكتسبت من ا ق ر ا ر عليه الصلاه و السلام نعم و ليس لمن ياتي بعد ذلك ان يقول انا احترم الرسول و لا تمتثل الامر في هذا نعم نقول لا ليس لك مستمسك في هذا ابدا ل م ق ص و د أ ن ه ا ل أ ص ل ا ل ا ش ا ر ة تقتضي أ ن ه يريد أ ن يستمر في ا ل إ م ا م ة كما فعل عبد الرحمن بن عوف لكنه ما قبل هذه ا ل م ش و ر ة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو ا ل إ م ا م الحقيقي وليس معنى هذا أ ن ن ا ترد علينا ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة ونخالفها ونقول إن نحب الرسول ونحترم الرسول عليه الصلاه والسلام ونخالف أ و ا م ر ه لا م خ ا ل ف ة أ ب ي بكر لهذا ا ل أ م ر نقول اكتسبت ا ل ش ر ع ي ة من إ ق ر ا ر ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و حينئذ لا يكون فيه أ ي دليل تنتفع ا ل م س أ ل ة من أ ص ل ه ا ل أ ن المبتدع فتحوا ابواب من خلال هذا الحديث و لجوا إ ل ى مسائل ك ث ي ر ة من خلال هذا الحديث بكل ب س ا ط ة نحترم الرسول و نفعل ما يخالف أ و ا م ر ا ه صلى الله ه م هذا ما ينفع ان المحب لمن يحب مطيع فاتبعوني يحبكم الله و أ ر ا د أ ن ي س ت أ خ ر الامام الطارئ هذا و يفعل مثل فما فعلنا بحيث الصلاه و السلام ا ل ص و ر ة التي معنا ليس فيها ما يدل على أ ن ه م انه ركع أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل نعم و اللفظ و اللفظ يحتمل ما دام كب كبر كبر ل ل ص ل ا ة نعم و دخل الامام بعد بعد الشروع في ا ل ص ل ا ة فما فات قل أ و كثر لما ما له أ ث ر ما يؤخذ من النص و إ ن م ا يؤخذ من نصوص أ خ ر ى و هي ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة ا ل م ح ا ف ظ ة على ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة فقط أ م ا الحديث ما يدل على أ ن ه ما ن ه و ما انهى على كل حال الحديث ليس فيه ما يدل إ ل ا من باب ا ل م ح ا ف ظ ة على ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة لا أ ك ث ر و لا أ ق ل يعني أ ه ل العلم يستنبطون أ ح ك ا م و إ ن لم يدل عليها اللفظ و إ ن م ا يعملون ا ل أ ح و ط ل ل ص ل ا ة يعملون ب ا ل ا ح ا ل نظرا إ ل ى عموم النصوص التي تدل على ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة في كيفيتها ووقتها وغيرها نعم. نعم. مجرد الالتفات اختلاس ما ي ظ ر لكن بعد إ ن كان ل ح ا ج ة ف أ ه ل العلم يطلقون ا ل ك ر ا ه و ا ل ك ر ا ه تزول بالحاجه شخص ي س أ ل يقول دخل م س ب و خ فوجد اثنين يصليان إ م ا م ومامون فجاء هذا ا ل م س ب و خ ودفع عليهما المامون كدام. هذا ما تردد فصار إ م ا م ه صف جنب الامام وكمل يكون حكم ا ل ص ل ا ة في مثل هذه ا ل ص و ر ة ما حكم ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل ص و ر ة نعم ا ل ص و ر ة اثنين يصلون إ م ا م ه م أ م و م دخل ثالثه فدفع ا ل م أ م و م تقدم ا ل م أ م و م وكمل ل ا ص ل ا ة هذه واقعه يعني ما هي ب ا ف ت ر ا ض ي ة واقعه لكن إ ذ ا وقع مثل هذه ا ل أ م و ر إ ذ ا وقع مثل هذه ا ل ص و ر ة لا سيما مع الجهل الجهل مطبق ل ل ث ل ا ث ة كلها واضح نعم جهال نعم إ ذ ا وقع مثل هذه ا ل ص و ر ة تلتمس لها وجوه صحيح كون ا ل إ م ا م يكون م أ م و م ا ل إ م ا م انتقل إ ل ى م أ م و م نعم إ م ا م ينتقل م أ م و م مثل ق ص ة الزواج م أ م و م ينتقل امام في ق ص ة الاستخلاف نعم ت ص ا ح على وجه نعم يعني م أ م و م تبطل ص ل ا ة إ م ا م ه أ و يسبقها الحدث أ و يشعر بحدث خلي م ا م و م يصلي فكون ا ل م أ م و م يصير إ م ا م في الاستخلاف وكون ا ل إ م ا م يصير م أ م و م في قصه ذ ا ا ل ذ ك ر ومع الجاهل صح من هذه ا ل ص و ر نعود إ ل ى ا ل م س أ ل ة الكبرى وهي انه إ ذ ا صلى ا ل إ م ا م وجالس هل يصلي الماموم الجلوس عملا بقول ا ل ح ن ا ب ل ة إ ذ ا توافرت الشروط التي اشترطوها و أ ف ا د و ه ا من النصوص مجتمعه او نقول بقول ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة ه و أ ح و ط نعم و أ ن فعل ا ل أ خ ي ر الحديث م ت أ خ ر عن ا ل ح د ي ث المتقدمه ولا شك أ ن ه أ ح و ط ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل م أ م و م ماذا نقول ما الذي يرجح قول الحنابله ف إ م ا أ ن نقول بقول ا ل ح ن ف ي ة والشافعيه والنسخ مطروق عند أ ه ل العلم واضح وهو أ ح و ط ل ص ل ا ة ا ل م أ م و م و إ م ا أ ن نقول بقول ا ل ح ن ا ب ل ة مع قيودهم أ و ان هو ا ل م س أ ل ة في م س أ ل ة ا ل س ا ع ة وجاء الامام مريض يقول لهم نحن يسبه ا بغينا ل ا ح ت ي ا ط ا ا ل ك م لكن ل اذا بغينا ا ل ا ق ت د ا ء كما هنا و ا ل إ م ا م له شان في الشر يعني ما هو من فضل ه ا ل إ م ا م ولذلك امر جميع الصفوف ي ص ل و ا جلوس ل أ ن ه شان في الشر ف ا ل م س أ ل ة كما ترون يعني قول ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة وحجتهم ق و ي ة وان ا ل أ م ر بالجلوس منسوخ ب ا ل ق ص ة ا ل أ خ ي ر ة أ و الشروط والقيود التي وضعها الحنابله ك ل ن كل م س أ ل ه كلنا على مذهبه و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نطبق الحكم ب د ق ة ونجريه على القواعد قلنا بقول ا ل ح ن ا ب ل ة ل أ ن ه يمكن الجمع بين النصوص و إ ذ ا قلنا ب ا ل أ ح و ط ل ص ل ا ة ا ل م أ م و م والنسخه باب مطروق لاعلى العلم لا شك أ ن ا ل أ ح و ط اعمال النصوص لكن إ ذ ا صلى م أ م و م وهم استطيعون القيام من قعود ص ل ا ة خطر ا عند الحنفيه والشافعيه ن ع لكن هم عندهم قواعد عندهم النسخ النسخ معروف, الشر. النسخ عندهم معروف الشر عندهم عند غير الغير على كل حال تفضل تكرام باب فضل صلاه القائم على صلاه القاعد عن مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص أ ن مولى لعمرو بن العاص او لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه احدكم و قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم ع مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال لما قدمنا ل م د ي ن ه نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله ل ع يقول ه وهم وسلم يصلون الناس سبحتهم على في ع د ا ا ف ق رسول ا ل ل صلى الله عليه ل ه و س م ص ل ا القاعد ة مثل, مثل ن ص ف صلاة القائم يقول مالك رحمه الله تعالى باب فضل ص ل ا ة القائم على ص ل ا ة القائم ح ل ث ا ي يحيى عن مالك عن إ س م ا ع ي ل بن محمد بن سعد بن أ ب ي وقاص مالك الزهري عن مولى ل ع م ر ي بن العاص شك أ و لابنه عبد الله بن ع م ر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلاه أ ح د ك م و هو قاعد مثل نصف صلاته و م ا في القيام من ا ل م ش ق ة و هذا مع ا ل ق د ر ة على القيام في النفل في ا ل ن ا ف ل ة ب ا ل ن س ب ة للقادر على القيام صلاه ت على النصف إ ر ا د ان يتنفل و هو يستطيع القيام فصلق نقول لك نصف الاجر لكن لو كانت ف ر ي ض ة و هو مستطيعون القيام نقول ل ك ف ي ن ا النصف نقول لا يا ا صلاتك باطله ل أ ن ه في حديث عمران بن ح ص ي ن صل ق ا ئ م ا ف إ ن لم تستطع ف ق ا ع د ا ف إ ن لم تستطع فعالجا الذي يليه حدثني عن مالك عن ابي شهاب عن عبد الله بن ع م ر بن العاص أ ن ه قال منقطع لما قدمنا ا ل م د ي ن ة نالنا وباء يعني مات بسببه ن ا س من وعكها شديد و الوعك لا يكون إ ل ا من الحمى كما يقولون فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم يصلون في سبحتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ص ل ا ة القائد مثل نصف أ ج ر ص ل ا ة القائد مراد ا ل أ ج ر مثل نصف أ ج ر ص ل ا ة القائد لا نقول ان من صلى قائد ما صلى ل نصف ا ل ص ل ا ة يضيف إ ل ي ه ا مثلها ك م ي ة نعم إ ن م ا المقصود ا ل أ ج ر يثبت له نصف ا ل أ ج ر و هذا محمول على ا ل ن ا ف ل ة لمن يستطيع القيام أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ر ي ض فلا تصح ب ا ل ن س ب ة لمن يستطيع القيام إ ل ا من قيام ص ل ا ة باطله لان القيام ركن اذا صلى قاعدا و هو غير مستطيع أ ج ر ه كامل سواء كانت ن ا ف ل ة او ف ر ي ض ة طيب النصوص ع ا م ة ليس فيها قيد ص ل ا ة أ ح د ك م و هو قاعد مثل نصف ص ل ا ة ا ل ق ا ئ د ص ل ا ة ا ل ق ا ئ د مثل نصف ص ل ا ة ا ل ق ا ئ د صل قائما يشمل النافله و ا ل ف ر ي ض و حديث الباب يشمل ا ل ن ا ف ل ة و ا ل ف ر ي ض يشمل المستطيع و غير المستطيع حديث عمران م ن حسان صل ي قائمه أ ي ص ل ا ة ن ا ف ل ة او لا فريضه ف إ ن لم تستطع فقاعده ف إ ن لم تستطع مفاده أ ن من صلى قاعدا و هو يستطيع القيام أ ن ص ل ا ة الباطل ة سواء كانت ن ا ف ل ة او ف ر ي ض ة حديث الباب ص ل ا ة القائد على النصف من أ ج ل ص ل ا ة القائم نعم يشمل ا ل ن ا ف ل ة و الفريض المستطيع و غير المستطيع كيف نحمل أ و كيف نخرج من هذا الاعتراض حديث عمران يجعل ا ل ص ل ا ة باطله وحديث الباب يجعل ا ل ص ل ا ة صحيحه وعموم حديث عمران يشمل ا ل ن ا ف ل أ و ا ل ف ر ي ض ة وعموم حديث الباب يشمل ا ل ن ا ف ل أ و ا ل ف ر ي ض ة وفي ا ل م س ن د لو شاهد من حديث أ ن س عند أ ح م د وغيره أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قدم المدينه وهي م ح م ة فدخل المسجد فوجدهم ص ل و ن من قعود فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلاه القاعد مثل, مثل نصف ص ل ا ة القائم نعم فتجشم الناس ا ل ص ل ا ة قياما و دل على أ ن ه ا ن ا ف ل ة بدليل أ ن ه م صلوا قبل ح ض و ر ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و دل على أ ن ه م يستطيعون القيام بدليل انهم لما تجشموا صلوا لكن الذي لا يستطيع أ ج ر ه كامل في ا ل ف ر ي ض ة و ا ل ن ا ف ل ة المستطيع له النصف في ا ل ن ا ف ل ة و لا تصح فريضته ل أ ن ه مستطيع و حديث عمران مقيد بغير المستطيع هذا مثال لما يخرج عن ا ل ق ا ع د ة العامه التي نقل عليها الاتفاق و هي ان ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب في الحديث هذا عملنا بخصوص السبب ما عملنا بعموم اللفظ لماذا ل أ ن عموم اللفظ معارض بعموم من أ ق و ى منه فنحتاج إ ل ى أ ن نرجع إ ل ى خصوص السبب لدفع التعارض كما هنا ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص عليها الاتفاق م العدن كيف جرّ جاعة السبب إلى خصوص السبب؟ و قلنا أ ن ه دخل ا ل م د ي ن ة و محمد و جلسنا يصلون فقال ص ل ا ة القائد ل أ ن عموم الخبر معارض بما هو أ ق و ى منه فنحتاج إ ل ى أ ن نقصر الحكم على سببه ليندفع التعارض صلى الله إليك باب ما جاء في صلاه القاعد في النافله عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعه السهمي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا ً قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ً و ي ق ر أ ب ا ل س و ر ة فيرتلها حتى تكون أ ط و ل من اطول منها عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ابي عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أ ن ه ا ا خ ب ر ت و أ ن ه ا لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ص ل ا ة الليل قاعدا, قاعداً ً قط حتى أسن فكان يقرأ فكان ا ق عن د أراد ا إذا حتى أ ي ر ع ا م قام من فقرأ فقرأ ثلاثين واربعين مالك عن عبد الله نحو عن عن بن يزيد المدني وعن أبي النظر عن أبي سلمة آية يزيد عبد أبي أبي بن ركع عن عبد ئ ش ة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ف ي ق ر أ وهو جالس ف إ ذ ا بقي من ق ر ا ت ه قدر ما يكون ثلاثين و اربعين آ ي ة قام ف ق ر أ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في ر ك ع ه ا ل ث ا ن ي ة مثل ذلك ع مالك أ ن ه بلغه أ ن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان ا ل ن ا ف ل ة وهما محتبيان يقول في في القاعد الله تعالى في الصلاة القاعد في النافلة رحمه بما جاء حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن السائب ا بن يزيد الكندي عن المطلب ا بن أ ب ي و د ا ع ة السهمي عن ح ف ص ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ة الصحابة يروي بعضهم عن بعض. ثلاثة من ب يروي ع ض من ع بعض ث ل ا ث ة من ا ل ص ح ا ب ة يروي بعضهم عن بعض وهذا الحديث ب ا ل ن س ب ة ل أ س ا ن ي د مالك نازل نعم غجل أ ح د مالك ثنائيات وهذا كم نعم خماسي خماسي هذا نازل عن ح ف ص ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم من يجتمع مجموعة انها ل الواحدة ط ب بعضهم ق ة يروي ع بعض التابعين ب ع ض وأكثر وجد يروي ذلك ما من من ستة م عن بعض يتعلق بفضل سورة وهو أطول إسناد في حديث سورة ل ل أطول الدنيا إ خ ا إسناد كما ص وهو في ي قالت و ل ن عن النبي أنها س وسلم ا الله ا عليه حفصة صلى زوج ل ق ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته نافلته قاعدا قط القام عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حتى تورمت قدماه حتى كان قبل وفاته بعام لضعفه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فكان يصلي في سبحته قاعدا و ي ق ر أ ب ا ل س و ر ة فيرتلها ي ق ر أ ه ا بتمهل و ترسل و تدبر كما أ م ر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حتى تكون أ ط و ل من أ ط و ل منها فيرتلها حتى تكون أ ط و ل من أ ط و ل منها هل في هذا الحديث دليل على جواز الحذر ا ل ق ر ا ء ة و ا ل إ س ر ا ع فيها ترك الترتيل فيه و لا ما فيه نعم حديث هذا نعم الان النص الذي معنا فيه و لا ما فيه حتى تكون أ ط و ل من أ ط و ل منها كيف نعرف أ ن ه ا صارت اطول يعني يمكن يرتل ا ل ا ل عمران حتى تكون أ ط و ل من ا ل ب ق ر ة إ ذ ا رتل ا ل ب ق ر ة صارت الاهل عمران أ ط و ل منها لا ما صارت مثل صارت اقصر لكن إ ذ ا رتل ا ل عمران و صارت أ ط و ل من ا ل ب ق ر ة كيف نعرف أ ن ه ا أ ط و ل من ا ل ب ق ر ة إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ب ق ر ة ب س ر ع ة يعني إ ذ ا ق ر أ ت بلا ترتيل حتى تكون أ ط و ل من أ ط و ل منها إ ذ ا ق ر أ ت بلا ترتيل هو الحذر أ و الهذ جاء ما يدل على جوازه ا ق ر أ و ر ق ى ا ق ر أ ا ق ر أ و ر ق ى كما كنت ت ق ر أ في الدنيا هذا كان أ و ترتيلا في المسند وسنن الدارين من س ن د الحسن و حدثني عن مالك عن إ ش ا م بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم انها أ خ ب ر ت ه أ ن ه ا لم تر رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ص ل ا ة الليل قاعدا حال قط يعني أ ب د ا حتى أ س ن أ ي دخل في السن و الكبر فكان ي ق ر أ في صلاته قاعدا حتى إ ذ ا أ ر ا د أ ن يركع قام ف ق ر أ نحو من ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن آ ي ة قائما عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم ركع و يفعل مثل ذلك في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ن ف س الحديث اللاحق يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني و عن أ ب ي النضر عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي جالسا ً ف ي ق ر أ و هو جالس ف إ ذ ا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن آ ي ة قام ف ق ر أ و هو قائم و في هذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الذي كان ي ق ر أ ه قبل أ ن يقوم أ ك ث ر يعني ل أ ن ا ل أ ص ل في صلاه أ ن ه جالس حتى إ ذ ا بقي القليل وقدر و قدر ثلاثين و اربعين آ ي ة قام في هذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الذي كان ي ق ر أ ه قبل أ ن يقوم أ ك ث ر ل أ ن ا ل ب ق ي ة تطلق في الغالب على ا ل أ ق ل تطلق في الغالب على ا ل أ ق ل يعني ا ل آ ن إ ذ ا كانت اناء فيهما فشرب ي منه شيء يسير تقول اعطني باقي لكن إ ذ ا بقي شيء يسير فلا تبارك نعم نعم الغالب أ ن البقيه انما تطلق على الاقل قال ابن حجر ف ي ه دليل على جواز القعود في اثناء الصلاه لمن افتتحها قائما فيه ولا ما فيه الان افتتحت صلاه من قيام ولا من قعود نعم هو كان يصلي قاعد كان يصلي جائز ثم يقع ابن حجر يقول فيه دليل على جواز القعود في اثناء الصلاه لمن ا ف ت ت ح ه ا قائما كما يباح له أ ن يفتتح قائدا ثم يقوم إ ذ لا فرق بين الحالتين إ ذ لا فرق بين الحالتين ك و ن ك ت قوم أ و ل أ و تقوم آ أو خ ر نفترض انه أ ر ا د أ ن ي ق ر أ م ئ ة آ ي ة يفتح ابو جلس يضر نعم لكن التي معنا هي ث ا ب ت ة بلا شك وفيه رد على من ايش نعم وفيه رد على من اشترط على من ا ف ت ت ح ا ل ن ا ف ل ة قائدا أ ن يركع قائدا بعضهم يقول ما دام افتتحت قائدا نعم فلا تركع ع ن ت ق ا ئ د اركع و أ ن ت قاعد أ و قائما أ ن يركع قائما وحكي عن أ ش ه ف وبعض ا ل ح ن ف ي ة وفيه أ ي ض ا حديث لكنه لا يدل على لزوم ذلك بل فيه ما يدل على ا ل ت خ ي ر وفي صحيح مسلم لا إ ل ز ا م وحدثني عن مالك انه ب ل غ و ان ع ر و ة بن الزبير وسعيد بن المسير كانا يصليان ا ل ن ا ف ي له وهما محتبيان وهما محتبيان يعني إ ذ ا صلى ا ل إ ن س ا ن قاعد ك ي ف ي ة القعود هل يفترش هل يتورك هل يتربع هل يحتبي يعني إ ذ ا صلىه قاعد يتربع يعني ه ي ئ ة خ ا ر ج عن ه ي ئ ة ا ل ص ل ا ة يحتبي كذلك لا توجد في جلسات ا ل ص ل ا ة أ و يفترش ك ا ل ج ل س ة بين السجلتين والتشاهد ا ل أ و ل أ و يتورك إ ذ ا أ ر ا د أ ن يطيل كالتشاهد الثاني معروف لكن أ ن ا أ ق و ل هل ا ل أ و ل ى ان يفعل مثل ما كان يفعله في جلوس ا ل ص ل ا ة أ و من غير بغض النظر عن حديث د ا ر ا ل ق ط ن ي وفيه كلام نعم. نعم او يفعل ه ي ئ ة م غ ا ي ر ة نعم. نعم لجلسات ا ل ص ل ا ة م غ ا ي ر ة لجلسات ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل أ ص ل ن ا قيام م ا ه و ا جلوس ل أ ن ه لو افترش من أ ر ا د أ ن ي ل ت ي و يلتحق به ما يدري وقائم ولا قائد ولا ما يتحرك ف إ ذ ا كان متربع عرف أ ن ه في حال ق ي ا م وهذه ح ج ة من يرجح التربع ا ل آ ن لو ت ب د تصلي جالس ف ي ت ك س ل ا ة ت تقول الله بصلي جالس ما استطيع القيام افترشت مثلما تجلس التشهد ا ل أ و ل دخل داخلي بيقتدي بك و ش ب ي ق ر أ الفاتحه ولا ت ش ه د ب ي ق ر أ التشهد ما ي ت ح ر م لكن لما ت ص ي ر متربع يعرف انك ما تبدو ا ت ش ه د ولا بين ا ل س ج د ي ن فالبديل عن القيام يكون مغاير لما هو من أ ص ل الجلوس لا لا ع ج ز حكمه خ ر لكن المستطيع الذي يستطيع ا ل س ن ة له أ ن يفترش في موضع الافتراش وتورك في موضع ا ل ت و ر ك لكن إ ذ ا عجز عن القيام ي أ ت ي بجلوس مغاير لما في ا ل ص ل ا ة ل ت غ ي ر الهيئات وهما محتبيان والاحتباء تقدم والجمع بين ه الساقين و الفخذين و نصبهما برداء أ و باليدين و هو يريد هما, يريد هما محتبيان في حال القيام و ا ل أ ص ل أ ن الجلوس في وضع ا ل ص ل ا ة في موضع القيام الجلوس في ا ل ص ل ا ة في موضع القيام ليست له ص و ر ة م خ ص و ص ة لا يجزي إ ل ا عليها بل تجزي على صفات الجلوس كلها من احتباء و تربع و تورق و افتراش و غير ذلك و أ ف ض ل ه ا التربع قالوا لانه أ و ق ر و لما ذكرنا سابقا ر و ادار ل قطني عن عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه و السلام كان يصلي متربعا و لا يسلم الحديث مما قال الاكمل ان يفتتحها قائما و يستمر قائما حتى هذا الاكمل لان المساله مفترضه في شخص يستطيع نعم هذا الاكمل لانها لاجر كامل لكن اذا افتتحها قائما ثم احس بتعب و جلس لطول القيام أ ج ر ه كامل ان شاء الله و كذلك إ ذ ا افتتحها جالسا كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ثم أ ح س بنشاط أ و أ ر ا د أ ن يركع من القيام أ و عرف القدر الذي يستطيعه من القيام و ترك له من ا ل ق ر آ ن بقدره ففعله عليه الصلاه و س ل م ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن ايه و بعض المصلين يستطيع القيام لكن إ ذ ا قام ما يستطيع السجن نعم ما يستطيع و بعضهم يستطيع القعود لكن إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ن ا ل ر عجز و لا يكلف الله نفسا إ ل ا و س ع ه م ن المناسب و م س أ ل ة يكثر السؤال عنها ا ليصلي على الكرسي الذي يصلي على الكرسي كيف يصاف الناس هل يتقدم بحيث تكون ا ل أ ق د ا م مع ا ل أ ق د ا م مع الناس ي ت أ خ ر بحيث تكون أ ق د ا م مع أ ق د ا م الناس أ و يتقدم بحيث يحاذيهم بظهره ا يعني ف شيء م أ ث و ر ولا اجتهاد اجتهاد ولا م أ ث و ر أ و ينظر إ ل ى الغالب ل أ ن ه إ ذ ا حاذاهم بظهره و اراد أ ن يسجد تقدم على مصفى الايمان يتقدم على الكرسي يستطيع السجود بس على الأرض يقدر يعني. ما يقدر ي ع ك ل ا ل م س أ ل ه مفترضه في شخص يستطيع السجود نعم و يستطيع الركوع يقوم يركع مع الناس فينظر في هذا إ ل ى الغالب ان كان الغالب الذي يستطيع محاذاتهم في حال القيام يكون محاذيه لهم بظاهره و إ ذ ا كان الغالب ل ه الذي يفعله محاذاته لهم في حال الجلوس يكون محاذيا لهم ب ا ل أ ق د ا م و الجلوس يتبعه السجود و الركوع على كل حال لا يتضرر أ ح د إذا ت ر ت ب عليه ضرر ل أ ح د مساله ا ل م ق ص و د أ ن ه إ ذ ا ترتب عليه ضرر ب أ خ ر ي ن انتقل الى الصور الثاني قال مالك رحمه الله وقول علي وابن عباس رضي الله عنهما ح ب ما سمعت إ ل ي في ذلك يقول رحمه الله تعالى باب ا ل ص ل ا ة الوسطى التي جاء ذكرها في قوله جل وعلا حافظ على الصلوات ا ل ص ل ا ة الوسطى وجاءت أ ي ض ا في النصوص م ل ا الله بيوتهم او قال قبورهم نارا حبسون عن ا ل ص ل ا ة الوسطى وفيه أ ي ض ا بيانه و صلاه العصر والوسطى ت أ ن ي ث ا ل أ و س ط تانيث الاوسط وهو ا ل أ ع د ل وهو الاعدل كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا أ ي عدولا خيارا ولو قلنا أ ن الوسط الذي يقع بين الطرفين نعم ما ت أ ت ي ا ل آ ي ة بهذا لانه ليس بعدهم احد هذه ا ل أ م ه ليس بعدها أ ح د ليست بين الطرفين هي وسط كما تقدم تقريره في كتاب ا ل ط ه ا ر ة وسط بين ا ل أ م م لكن المراد بالوسط كذلك جعلناكم أ م ة وسطا ً المقصود به العدول الخيار يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن القعقاع بن حكيم الكناني عن ابي يونس لا يعرف اسمه وهو من ثقات التابعين مولى ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين أ ن ه قال أ م ر ت ن ي ع ا ئ ش ة أ ن أ ك ت ب لها مصحفا ً بتثليث الميم مصحف ومصحف ويش ومصحف لكن الضم أ ش ه ر ثم قالت إ ذ ا بلغت هذه ا ل آ ي ة فاذنني ي اعلمني و أ خ ب ر ن ي حافظوا على الصلوات راد الخمس و ا ل ص ل ا ة الوسطى من عطف الخاص على العام للاهتمام ب ش أ ن الخاص و ا ل ع ن ا ي ة به وقوموا لله قانتين مطيعين يكونون دوام ا ل ط ا ع ة أ و ساكتين ل أ ن لما نزلت وقوموا لله قانتين نهوا عن الكلام واللفظ محتمل فلما بلغتها ا ذ ن ت بلغت ا ل آ ي ة آ ذ ن ت ع ا ئ ش ة ي خ ب ر ت ه ا ف أ م ل ت علي حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى و ص ل ا ة العصر وقوموا لله قانتين كذا بالواو و ص ل ا ة العصر كذا بالواو في حديث ع ا ئ ش ة بدون خلاف واما في حديث ح ف ص ة ف ا ل ر و ا ة مختلفون هل فيه واو أ و بدون واو طيب وصلاه العصر في النصين ي على فرث ثبوتها في حديث ح ف ص ة و أ م ا في حديث ع ا ئ ش ة فهي ث ا ب ت ة فهل ا ل ص ل ا ة الوسطى على هذا هي العصر وليس العصر لماذا ل أ ن العطف يقتضي ا ل م غ ا ي ر ة يقتضي ا ل م غ ا ي ر ة منهم من يقول ان المراد من هذا النص أ ن ا ل ص ل ا ة الوسطى هي ص ل ا ة العصر ووجود هذه الواو وحذفها على حد سواء كما قرره ا ل العلم وبهذا يستدل على أ ن ا ل ص ل ا ة الوسطى هي ا ل ص ل ا ة العاصفه ا ت ر ج م في صحيح مسلم و إ ن كان الترجمه ليست من مسلم نعم الترجمه باب الدليل م ن قال ا ل ص ل ا ة الوسطى هي ص ل ا ة ا ل ع ا ص ر وحدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن ع م ر بن رافع العدو مولاهم أ ن ه قال كنت أ ك ت ب مصحفا ل ح ف ص ة أ م المؤمنين فقالت إ ذ ا بلغت هذه ا ل آ ي ة ف آ ذ ن ي اي ع ل م ن ي حافظ على الصلاه و ا ل ص ل ا ة الوسطى وقوم الله قانتين فلما بلغتها اذنتها يعني كما تقدم في حديث عائشه فاملت من الامله علي حفظوا على الصلوات و الصلاه الوسطى صلاه العصر و في روايه بالواو و صلاه العصر يعني هو يب الواو و يب حذفها و زعم بعضهم ان حذفها و اثباتها على حد سواء و له وجه قد يقول قائل هل لامهات المؤمنين السياده في كتاب الله نعم اذا بلغتها اذن او اكتب و الحديث الصحيح حيث عايش في صحيح مسلم نعم, نعم. لكن وين هي ه ي م و ج و د ة في المصحف ا ل آ ن طيب نعم. نعم يعني سمعتها لا على أ ن ه ا ق ر آ ن لا على أ ن ه ا ق ر آ ن و إ ن م ا سمعتها على أ س ا س انها تفسير وتوضيح إ ذ ن كيف تثبتها في اصل المصحف وهي قراءه تفسيريه نعم اكتبها يعني في الحاشيه لا في اصل وهذا معروف انه المصحف الذي جمع الجمع ا ل أ و ل في ع د ابي بكر أ م ا المصحف الذي اتفق عليه و أ ج م ع عليه ا ل ص ح ا ب ة نعم إ ج م ا ع ا ملزما قطعيا الذي لا يقبل ا ل ز ي ا د ة ولا النقصان نعم فلا يوجد في مثل هذا التفسير يقول باجي يحتمل أ ن ه ا سمعتها على أ ن ه ا ق ر آ ن ثم نسخت ويحتمل أ ن ه ا سمعت على أ س ا س أ ن ه ا تفسير وعلى كل حال ا ل ق ر آ ن المحفوظ من ا ل ز ي ا د ة والنقصان هو ما بين الدفتين الذي تولى الله جل وعلا حفظه الذي تولى حفظه وصانه من ا ل ز ي ا د ة والنقصان إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون يعني لا يقول لا يشكك في ا ل ز ي ا د ة والنقصان من ا ل ق ر آ ن إ ل ا من يشكك في هذه ا ل آ ي ة و إ ن له ل ح ا ف ظ الذي يشكك في ا ل ز ي ا د ة والنقصان من ا ل ق ر آ ن يشكك في هذه ا ل آ ي ة ل أ ن الله جل وعلا تولى حفظه هناك ق ص ة يرويها البيهقي وغيره أ ن يحيى بن أ ك س م دعا يهوديا إ ل ى ا ل إ س ل ا م فرفض وبعد تمام الحول جاء مسلما ليحيى بن أ ك س م فقال له يعني ما الذي دعاك ل هذا دعوناك العام الماضي ما أ س ل م ت و ا ل آ ن جئت ضائعا مختارا قال لما دعوتني ذهبت فنسخت نسخا من ا ل ت و ر ا ة و حرفت فيها و زدت و نقصت ف أ ت ي ت بها إ ل ى السوق فاشتريت مني و صار الناس ي ق ر أ و ن ه ا على م ك ت ب ثم نسخت نسخا من ا ل إ ن ج ي ل و فعلت مثل ما فعلت ب ا ل ت و ر ا ة و جلبتها في السوق فاشتريت و صار الناس ي ق ر أ و ن ه ا على ما كتب فنسخت نسخا من المصحف و غيرت تغييرا يسيرا جدا فلما عرضته على السوق كل من راى المصحف رماه يوجه ما قبل و لا ن س خ فلما أ خ ب ر يحيى بن أ ك ث م و حج يحيى بن أ ك ث م في هذه ا ل س ن ة و التقى بسفيان بن ع ي ي ن ه قال يا أ خ ي ما أ ح ت ا ج إ ل ى يهودي ن هذا منصوص عليه في كتاب الله ه م استحفظوا على كتبهم فما حفظ ونحن وكتابنا تولى الله جل وعلا حفظه ف ع ف ه وحدثني عن مالك عن داود بن ا ل ح س ي ن عن ابن يربوع المخزومي ا بن سعيد بن يربوع نسب إ ل ى جده وتابعيهم ث ق ة أ ن ه قال سمعت زيد بن ثابت يقول ا ل ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة الظهر جزم بذلك لزيد لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ب ا ل ه ا ج ر ة ولم تكن ص ل ا ة أ ش د على أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظ على الصلوات ا ل ص ل ا ة الوسطى رواه ابو داود ولانها أ ن ه تقع في وسط ا ل ر لأنها تقع في وسط النهار و حدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن علي بن أ ب ي طالب و عبد الله بن عباس ك ا ن يقولان ا ل ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة الصبح بن جرير رواه عن ابن عباس باسناده ا ل ت ص ل من طريق عوف الاعرابي عوف بن أ ب ي ج م ي ل ة عن أ ب ي رجاء العطارد عنه و أ م ا علي فالمعروف عنه أ ن ه ا العصر كما روى ذلك مسلم عنه ف الصحيح قال مالك و قول علي بن عباس أ ن ا ل ص ب ح أ ح ب ما سمعت في ذلك و به قال الشافعي أ ي ض ا و الصحيح عند الحنابله و ا ل ح ن ف ي ة أ ن ه ا العصر و هو المعروف عن أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و اختاره أ ك ث ر ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن ه ا العصر ف ا ل أ ك ث ر على أ ن ا ل ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة العصر و جاء ما يدعم ذلك من النصوص حبسون عن ا ل ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة العصر حديث ح ا ئ ش ه حديث حفصه على الاحتمال مع وجود الواو المقصود أ ن النصوص ا ل و ا ر د ة في ص ل ا ة العصر أ ك ث ر مما ورد في غيرها من ترك ص ل ا ة العصر حبط عمله من فاتته العصر كان موتر اهلهما النصوص التي جاءت في صلاه العصر اكثر من النصوص التي جاءت في غيرها و لان قبلها نعم صلاتين نهاريتين و بعدها صلاتين ل ل ي ت ي ن فهي وسطه ب ا ل ن س ب ة للوقت إ ض ا ف ة إ ل ى ما جاء في المسجد منهم من يقول الصبح لان قبلها صلاتين بالليل و بعدها صلاتين بالنهار نعم فهي وسطه منهم من يقول الوسطى المغرب نعم ب ا ل ن س ب ة للعدد الركعات وسطه بين ا ل ر ب ا ع ي ة و بين ا ل ث ن ا ئ ي ة فهي وسطه و على كل حال م س أ ل ة ا ل خ ل ا ف ي ة والراجح ما يختاره أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و أ ك ث ر ا ل ع ل م من أ ن ه ا ص ل ا ة العصر صلى باب ا ل ر خ ص ة في ا ل ص ل ا ة في الثوب الواحد مالك بن عروة عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عمر بن أ ب ي س ل م ة رضي الله عنه أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أ م س ل م ة واضعا طرفيه على عاتقيه عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسير عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب ٍ واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي كلكم ثوبان عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال سئل ابو هريره رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل انت ذلك فقال نعم اني لا اصلي في ثوب واحد وإن عن مالك إن عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان محمد بن ع م ر بن حزم كان يصلي في القميص الواحد عن مالك إن انه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليتزر به قال مالك رحمه الله حب إ ل ي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ه ثوبا أو عمامة قول ر ح م الله تعالى باب الرقصة للصلاة في ثوبا ل و او ح يحيى د هدثني عن عن مالك شام ا ل ر ة عمامه ن أن أبيها ع ر ل بن عبد الأسد المخزومي عمر بن أ ب ي سلمه هذا ربيب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يذكر أ ن ه ر أ ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يصلي في ثوب واحد مشتملا به حال كونه مشتملا في بيت ام س ل م في بيت أ م ه زوج النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام واضعا طرفيه على عاتقه يقول الباجي ر ي د أ ن ه أ خ ذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى و وضعه على كتفه اليسرى و أ خ ذ الطرف ا ل آ خ ر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى و هو نوع من الاجتماع و يسمونه التوشيح و ه مباح عندهم في ا ل ص ل ا ة و غيرها و أ د ا ر ه على كتفه اليسرى نعم ثم الطرف ا ل آ خ ر تحت اليسرى و اداره على ا ل ي م حدثني عن مالك عن علم ي ش ه ا ب عن سعيد بن مسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن سائلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن حجر لما أ ق ف على اسمه ويقول استرخصي صاحب المبسوط ان اسمه ثوبان من اين جاءت التسميه هذه لا لا اول كلكم ثوبان وهم هذا وهم ا ان سائل س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ص ل ا ة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل كلكم ثوبان استفهام كاري وهو يتضمن ا ل إ خ ب ا ر عما هم عليه من ق ل ة الثياب يعني حياتهم كلها م ب ن ي ة هذا ع ي ش ه ق ل ة في الثياب ق ل ة في ا ل أ ك ل ق ل ة في الفراش ق ل ة صغر في البيوت ق ص د د هذا عيشهم يودخلهم ل ا ل أ ج ر كامل يوم القيامه من أ ر ا د أ ن يعتبر ي ق ر أ في عيش النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وما جاء فيه في صحيح البخاري وغيره أ و ا ل ي كلكم ثوبان وحدثني عم عن مالك عن بن شاب سعيد بن سيب انه قال سئل أ ب و هريره هل يصور ا ل ر ج ل في ثوب واحد فقال نعم ثوب واحد يعني لو قدر ا ل إ ن س ا ن عليه قميص ولا تستحته سراويل ولا فنايل ولا شيء ولا فوقه إ شماغ ولا طاغيه ساتر ع و ر ت لكن كل ما كثر الستار أ ف ض ل يصلي في ث و ب ي ن أ ف ض ل من واحد لكن الواحد مجسم ما دام ي س ر العوره هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أ ن ت ذلك صلي في ثوب واحد فقال نعم إ ن ي لاصلي في ثوب واحد و إ ن ثيابي م ج م و ع ة من الثياب ه ذ ا متى و ت أ خ ر بعد النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ما يقرب من نصف قرن بعد الفتوح بعد أ ن توسع الناس إ ن ي لاصلي في ثوب واحد لبيان الجواز و إ ن ثيابي لعلى المشجب المشجب ك م ن ب ا كسر الميم وسكن المعجم وفتح الجيم ف م و ح د ة عيدان تضم رؤوسها هكذا نعم تضم رؤوسها ويفرج بين قوائبها توضع عليها الثياب تعلق عليها ا ل أ س ق ي ة والقرب ما أ ش ب ه ا ل ق ر ب وهي م ع ر و ف ة إ ل ى وقت قريب الان ا ل ش م ا ع ة تقوم مقامه نعم ا ل ش م ا ع ة تقوم مقامه لكن المشجع ع ر ف ه و حدثني عن مالك انه بلغه أ ن جابر ا بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد و قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في ثوب واحد رواه البخاري ف ا ل ص ل ا ة في الثوب الواحد الذي يستر ا ل ع و ر ة ا ل ص ل ا ة مجزيه يعني ما يستر ا ل ع و ر ة مجزيه و يبقى هذا شرط و يبقى القدر الزائد على ذلك س ن ة إ ل ا ما يتعلق بالعاتق فيجب ستر لا يصلي أ ح د ك م في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فستر العاتق واجب وستر ا ل ع و ر ة شرط وما عدا ذلك مستحب نعرف الفرق يعني ستر ا ل ع و ر ة شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة ستر العاتق واجب ي أ ث م بتركه لكن ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة ما عدا ذلك يعني ثوب ثاني يعني لكونها ك م ل هذا مستحب و حدثني عن مالك عن ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد مراده بذلك أ ن العمل تواطا على هذا و استمر عليه من عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ل ى عهد ا ل ص ح ا ب ة ا ل ت ي ت أ خ ر ت وفياتهم إ ل ى عهد التابعين فلم ينسخ و حدثني عن مالك انه بلغ و عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي اشباع نعم في ثوب واحد ملتحفا به يعني متوشحا به كما تقدم ش ر ف ه ف إ ن كان الثوب قصيرا فليتذر به كان الثوب قصير يتذر به يعني يستر ا ل ع و ر ة نعم ولا يلزم أ ن يستر ع ا ل ي البدن كما في التوشيح المتقدم توشيح ل أ ن ه ث و ب واسع يستوعب ا ل ع و ر ة و يستوعب ع ا ل ي البدن لكن إ ذ ا كان لا يستوعب, العورة ولا لا يستوعب الجميع ع يستوعب و ر ة لا ل ا فتستر ا ل ع و ر ة ف إ ن كان قصيرا ً فليتزر به ل أ ن ستر ا ل ع و ر ة شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة قال مالك أ ح ب إ ل ي أ ن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على ع ا ت ق ه ثوبا ً أ و عمامه لحديث لا يصلي أ ح د ك م في الثوب الواحد ليس على عاتقه في ر و ا ي ة ع ا ت ق ه منه شيء و هذا مخرج في الصحيح نعم شفاف يصف ا ل ع و ر ة يصف ما يكفي لا بد أ ن يكون يستر شيء ليس ان أ ك ر ه ب سياق ا ل ن ف ي لا ادنى شيء يكفي يكفي شيء ل ا ليس على ع ا ت ق ي أ ن اكره ب سياق ا ل ن ف ي ينصر بلا أ د ن ى شيء على الخلاف في الفخذ هل هو عوره وليس بعوره في حديث جرهد الفخذ عوره قط فخذك فان فخذ عوره وفي حديث أ ن س حسر النبي عليه الصلاه والسلام عن فقده ولا شك ل حديث أ ن س أ ق و ى لكن حديث جرهد أ ح و ط أ ي ض ا منهم م ن يحمل حديث جرهد على ا ل ص ل ا ة وحديث أ ن س على خارج ا ل ص ل ا ة نعم ص ل الله عليك باب ا ل ر خ ص ة في ص ل ا ة المراه في الدرع والخمار عن مالك إن انه بلغ أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أ م ه أ ن ه ا سالت أ م سلمه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه ا ل م ر ا ت من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إ ذ ا غيب ظهور قدميها عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن بن بن بن الخولاني مالك ميمونة الثقة الله الأشج الله الأسود وكان الله بكير بسر في رضي حجر قال تعالى عن ا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونه كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها اي زار عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي ان و م ر ا ه استفتته فقالت ان المنطق يشق عليها فاصلي في درع وخمار فقال نعم اذا كان الدرع سابغا يقول رحمه الله تعالى باب ا د ر ع يشبه القميص والخمار ما يغطي ا ل ر أ س و ت ر ج م بذلك لرد قول مجاهد لا تصلي ا ل م ر أ ة في أ ق ل من أ ر ب ع ة ثياب درع وخمار م ل ح ف ة و إ ز ا ر لا يكفي ما يغطي جميع البدن حتى تجتمع عليه هذه ا ل أ ر ب ع ة ولم ي ق ل غيره كما قال الحافظ بن حجر و على كل حال إ ذ ا غطت ا ل م ر أ ة جميع بدنها سترت جميع بدنها في ا ل ص ل ا ة إ ل ا الوجه إ ذ ا لم تكن بحضره أ ج ا ن ب صحت صلاتها اتفاقا ف إ ن كشفت يديها مع الوجه صحت صلاتها عند قوم إ ن كشفت القدمين ظهور القدمين صحت عند ا ل ح ن ف ي ة و الجمهور على خلاف ذلك ف ع و ر ة ا ل م ر أ ة في ا ل ص ل ا ة كلها ع و ر ة إ ل ا الوجه نعم الكفين الخلاف فيهما قول شيخ ا ل إ س ل ا م يرى ان ل ك ف ي ن ليس ب ع و يستروح في بعض أ ق و ا ل ه الى قول ا ل ح ن ف ي ة أ ي ض ا ان القدمين ليس من ع و ر ة في ا ل ص ل ا ة هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ب ا ل ن س ب ة لعورتها عند الرجال ا ل أ ج ا ن ب كلها ع و ر ة و النصوص ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة تدل على ذلك نعم و لسنا في مقام بسط ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه ا تحتاج إ ل ى وقت و ادلتها تحتاج إ ل ى سرد <تصفيق> عورتها عند المحارم غير ع و ر ت ه عند ا ل أ ج ا ن ب ف ع و ر ت ه عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر و أ ط ر ا ف الساعدين و القدمين و مثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها ل أ ن النساء عطفن على المحارم النساء عطفن على المحارم و ه ذ ا خلافا لما يقول بعضهم أ ن ع و ر ة ا ل م ر أ ة عند ا ل م ر أ ة ك ع و ر ة الرجل عند الرجل تعلم ان هذه الفتوى أ و هذا القول ترتب عليه آ ث ا ر من نزع لجلباب ا ل ح ي ا ة وتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى ب د أ ت السوءات صلى الله عليه وسلم و ا ل ع ا ف ي ة فالمرجح في ع و ر ة ا ل م ر أ ة عند ا ل م ر أ ة أ ن ه ا كعورتها عند محارمها النص واضح يعني في آ ي ت ي النور و آ ي ة ايش ا ل أ ح ز ا ب نعم عطف النساء على ايش على المحارم فكيف نقول أ ن ع و ر ة ا ل م ر أ ة عند المراه يعني معناه انك تطلق ما عدى ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة يخرج عند النساء ثم إ ذ ا خ ط و اتبع الشيطان ت خ ط و ا ت الشيطان المساله يفتى يقال بهذا القول ثم ي أ ت ي من يتساهل فينزل أ و ي ر ت ب ع ثم بعد ذلك ننتحد وليس في هذا ما يدل على القول ا ل آ خ ر و إ ن قال به من قال ن ه من ع ل م لكن النص صحيح صريح قطعي في أ ن ع و ر ة ا ل م ر أ ة عند ا ل م ر أ ة كعورتها عند محارمها لا فرق يقول حدثني يحيى عن مالك أ ن ه بلغه أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تصلي في الدرع و الخمار يعني خلافا لما يقوله مجاهد خمار ب ز ي ن ة كتاب ثوب تغطي به ا ل م ر أ ة ر أ س ه ا إ ذ ا لا يقبل الله ص ل ا ة حائض إ ل ا بخمار يعني من ب ل غ ت سن المحيض ا ل م ك ل ف ة لا تصلي إ ل ا بخمار مفهومه أ ن ا ل م ر أ ة أ و البنت إ ذ ا لم تبلغ سن المحيض أ ن ه ا يخفف في أ م ر ه ا فلا يحتاج أ ن تغطي ر أ س ه ا ه يقولون الدرع الذي يلبس من الثياب مذكر أ م ا درع الحديد فمؤنث هذه ما ذكروه من اللطائف يقول حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ بلفظ الحيوان المعروف ا ل ت ي م ي عن أ م ه أ م حرام و اسمها آ م ن ة أ ن ه ا س أ ل ت أ م سلمه زوج النبي صلى الله عليه و سلم ماذا تصلي فيه ا ل م ر أ ة من الثياب فقال تصلي ذو الخمار و الدرع و القميص السابغ الساتر إ ذ ا غير ظهور قدميها إ ذ ا غير ظهور قدميها و هذا فيه ح ج ة للجمهور الذين يرون أ ن ستر القدم لا بد منه ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة خلافا ل ل ح ن ف ي ة و حدثني عمالك ن عن ا عن ل ث ق ة ع ن د ه العلماء يقولون مثل هذا حدثني ا ل ث ق ة حدثني من لا أ ت ه م طيب يكفي أ ن يكون ث ق ة عن مالك ولو لم نعرف عينه نعم من يقلد مالك يكفي ع ه لانه فرع من مفروض التقليد لكن الذي يريد أ ن يقف على حقائق ا ل أ م و ر بنفسه لا يقلد, لا يقلد مالك و إ ن اجتهد اهل العلم فبينوا المراد ب ا ل ث ق ة وقالوا هنا هو ليث بن سعد كما ذكره الدار القطني لكن إ ذ ا أ ط ل ق حدثني ا ل ث ق ة نعم يغلب على الظن أ ن ه ث ق ة للمالك من ه ل التحرم لكن حصل ما حصل من الخلل ولذا يقول الشافعي رحمه الله حدثني من لا أ ت ه حدثني الثقه يريد بذلك إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي يحيى وهو ضعيف بالاتفاق فلا يكفي أ ن يقول ا ل إ م ا م حدثني ا ل ث ق ة لا يكفي لتقليده في ذلك حتى يصرح باسمه فينظر هل هو بالفعل ث ق ة عند الناقه نفسه كان من اهل النظر أ و عند ا ل أ ك ث ر على ا ل أ ق ل عن مكير بن عبد الله بن اشد ل م و ل ى ب ن مخزوم ع م بس و بن سعيد المدني عن عبيد الله م ن ا ل أ س و د الخولاني و كان في حجر م ي م و ن ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن م ي م و ن ة كانت تصلي في الدرع و الخمار ليس عليها إ ز ا ر ل أ ن ذلك جائز و إ ن كان ا ل أ ف ض ل أ ن يكون تحت الثوب مئزر ل أ ن ه أ ب ل غ السفر لكن لا يعني أ ن ه شرط و لازم و حدثني عن مالك عروة عن ش ا م ل ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ا م ر أ ة استفتته فقالت إ ن المنطق كمنبر ما يشد به الوسط إ ن المنطق يشق علي افاصلي في درع وخمار فقال نعم إ ذ ا كان ا ل د ر ع سابغا كما تقدم في الحديث أ م س ل م سابغ بمعنى أ ن ه يغطي ظهور القدمين ساترا لظهور القدمين وذهب أ ب و ح ن ي ف رحمه الله الى انه لا يجب ستر القدمين ونعم شيخ ا ل إ س ل ا م ي س ر ح ك ل ى مثل هذا ل أ ن الخبر في ثبوت ا ك ل ا م يقول أ ب و عمر بن عبدالبر المنطق والحق و ا ل إ ز ا ر والسراويل بمعنى واحد بمعنى أ ن ه ا كلها تصل إ ل ى منتصف البدن نعم الملحفه ما يغطى به مثل الجلال مثل تلتحف به ق ر ا ما ت ق و ل الجبال اي نعم يزيد ش و الثوب يليق بالنساء لا يكون تفصيله م ث ل تفصيل الرجال لكنه ثوب نعم ما يلذي تشبها ولو ص ر م ث لكنه ل ثوب يناسب النساء والله أ ع ل م صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله